وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَاهِعُونَ فِي الْكُفُرُ إِنَّا لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شِيْئًا رِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجَعَ الله ميراث السماوات والأرض الله مما تعملون خبيل لقد سنع الله أولى الذين قالوا إن الله فري ونحن أغنيان سنكتب ما قالوا وقتنهم الأم وَنَقُولُ ذُوقُوا مَاذَا كَانَ حَثِيدًا فَذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ حتى يأتينا بقربا من تأكله قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات بالبينات وبالذي قلتم فإذا قتلتم Amen. Yeah.